وإن الفاقد الشبان وإن الضائق اللاعب يا الاخوات يا الامهات إذا عدكم واحدة فاقدة الله لا يفجعكم من شبابها يلا تعالوا وعينا لينا نروح الكرغلة نجي إلى رملا واسيحة شوية وإن الفاقد الشبان وعيد الباي قلايا ها يجاسم العريش على العريش مفجوع وعيد الساقد الشفوان خل وياي تتعلى لمجاسم نريد نروح ونساعدها على نولد نغنوا وياها يا ونا ونجيء مبحافة علمي شنفوهناك ونلقم الشباب تجون على بنها والعقل مذهول تنعى على الولد وبقول يا شمامة المنشب باح ارشل شبد مقطوع اسمع خلنا نفسر لك شويه لقينا ام الشباب تجول وقمنا نجول وياها شفناها تحطره للشباب ساعدناها شويه لقينا ام الشباب تجول وقمنا نجول وياها ام فادق على النوح معي احتاج من خاعه وان الشمع اللي من شاعج بطوت خلونا نعلق إلى شمعه الى القاسم ايو لقيانا شمعة العريس مطفية وعرضنا ايو الله لقيانا شمعة العريس مطفية وعلقناها. وشدينا للطم والموح. وبحرق والغلب مجروح. ومن شفنا الولد مطروح. وشفنا جثة العريس اتهابونا بالمزروح. راح اجيب لك وحدها الان. هاي ما تقدر انت على اسمها. لان انت ابو الغيرة ها. عندك شيمة غيور. باي لطموا الصايه بالدمع والحشرايه لفته ابن عبدك في العري زياده نده بالشعر اي والله نقد شمع العري الزاوي وصاحب لكن بحسره شنو الشمع وي البين احنا جاسم وياد لا يسمع اخويا حسين لو يسمع شي يسوي ومن يسمع يجيب همه ويطف الشمع بدموع تقول بله الشمع طفا نريد على الولد نلطم طفوا الشموع خلونا ننوح على الظلام انا عمت وهذي امم وجلة وتهم انا لطف جيات ما ضمي الي البيان متولم وثبت بالدليل شهاق حيرني بعرس جسام اياد درس عددام راع وصور تظلى ايات بوسط حشاي مطبوعة بعد بيت الدعاء واسألك الدعاء جلست عند ولدها عند رأسي تمسح الدماء عن عيني ثم رفعت رأس ولدها الى صدرها وضمته ضما خفيفا وهي تتمايي اليميلا شمالا متصورين الابرعيكم اخوات امعات اخوة ابا متصورين شاقول تلهو <تصفيق> وتنادي بلسان حالها تقول لي ولا امال ولا امال ربتك ما ربت ويلال ماي ويلال ماي انا ردك انا ردك تعرضت دنيا ولا عمال ولا عمال اتحضرني له وقع حملي ولا عمال يا ابني خابة تغنوني ولا عمال يا والله لو جت يا ابني قطعت بيا هيا لو جت يا ابني قطعت